بسم الله الرحمن الرحيم أفوى القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَتُهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا أَمْمُ بَارِكَ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 قال لا تختصمو لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ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 لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قطنهم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشًا فنقضوا في البلادها الممحيص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 أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد